الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة تعالوا يا هلأ انت مستهد تعالوا يا تماثيح ده وفاير يمتلك وراء لك ايه يقول التماثيح انت دور المحروف لها مع حيث اذا انت مدعان التماثيح انت اختبع الكل لا تكون انت مامك لها وتمتعوا واحد تصبح مدعو والبنش اونا المحروف ايه ولجاء في جلسه خاصه هيك طبعا في العقديم فالعقد يكون عونه كبيره وتايه بعدين انت بتكفي جلسه خاصه طبعا دي هي تكافينه ولا لا بعني بقول لك الدوره واحد بتكاين الصفات لنا ب 20 وصفات دي مين قال لي دخلت ولا لا <تصفيق> <تصفيق> الصفات تكره لكم كان عادي بتجيها في جلسه خاصه بره مو هي الصفات هي الصفات عنك هنا في الصفات رخيصة، وهي لديها مصطفات غالية دخلوا أنه سوفر المكتابين والصرصون المستخلين كراب عطل، وطوفية، وإخوان، وصليمون وعطالة، كل الموجهين أخبرت، وقلت، تعالي، أماتية ذهنية كان محراناً، أخبرت الله، أخبرت الله أخبرت الله، أخبرت الله بعد أن قالوا، أخبرت الله، أنت ماتية ما على التنساح الذي اختطى فجره دار ويجي، رأسه طبعاً، دفتنا دل. الصرصون، طبعاً <تصفيق> قولوا استريتوا يا اولاد على المركز العالمي للاعياء البكر العالمي وللعين والسمع انت انت مسامر وتمشيها وحيرك اول شيء يقول لك يا كثر عمل لكم ماكم بيوت والله عمل ليجي نصاب السلطان انت ما تغشوا الاطفالكم انه كذب احنا المنكر عندنا منكر ما عنده حاجه اصفادها معانا تشغل على خلال جديدنا а що з ним робити? На кого? На кого? На و المنبر البالي التسع والذلك اللي نأخشها تباعاً وبالإضافة إلى محطة الأسئلة التي قمت بها منهم المنبر البالي التسع ولكن نجيب عليها تباعاً إن شاء الله هذه صحيفة صوري بائد يعني صفحة من تقيمة الرأي العام الصادرة الجمعة ستة شعبان أشهر عام ١١١١٨ تاريخ ٨٨٨ 2008 وأقل جنايا هذه يسمى في نشر الفساد مثل أوزر رادي والتلفزيون وسائل الإعلام الأكبر تخصصت في نشر الدجل والشعوذة والفساد رادي كله في النهاية بتلكه كذب تمثيليات أغاية مدهيخ دعايات فارغة للعصابون الشعيرية لا أعلم موقوع أمام الديواري طبعا نفس الطبيعي الصعود الكلام فهي يكون من جهاز فهذا ما يريد أنا لا أعلم أنه لا يوجد لقابة الممكن لقابة على كلام الديني ما في هذا المجتمع لأنه ما ناجد أخوار المفتوين بأنه ناجد الحاج لأنه قول لك ذلك يدون بضروري جسم ذلك العليقية مضي أعلى وقرآن السلطان تجاه من أجمار القرآن يقول القرآن الدين المتناه في الأرض نلحق عشان هو نتفرد يقلل لنا كبار وعدهاية وهلو مالا الصف ترى تستعيقوا مرعين بس يأوضا من ضع الذين انمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وعادوا الزكاة وعمروا بالمعروف وليهوا علمونا ولله هذا ما توقف المثال في حص الدين وتهدف العقيدة دي أولى أن تنع لكن الآن تتكلم في هزول مسؤول يمكن أن يكون له روحة بالتحديد والله أسعى تعترض على سياسة يمكن أن يكون له روحة إيه لكن تتكلم الدين على كيف تحكي تكتب ما تكتب دوري سالة مالحة دي المشكلة بالنهادة هو الذي يفرق الأمة في النهاية ويسلط علينا الأعداء وتنزل علينا العقوبات من السماء كله بمسألة ضياء الدين فده مكتب لنا بسهن في بسهن الغارضة لكن من هذا البالة إنها مكتوبة جديدة إنه يجب أن يكون هناك يوم يريده تعمل دهائي تكفي؟ وكذا بوهي يجب أن يتعلم وكذا بوهي يجب أن يتعلم فهذا يتكلم يتبديه قال ودى الشابع ودى الشابع على الأرض قال الله أسعى لكن عاقل من الأحبارة التي أصبحتها والله أسعى ودى الشابع أسرار إلى أجل عيل والسحن أقول إنه دائي وصلك لأنه هذا احتفاصي إلى أجل عيل والسحن فيما هذا وما بدون اختصاصي التعليم ورشاك تجد في قديمة يدري شو اختصاصي هم الأنفة الهنية التوالي اختصاصي الباطنية والنساء والتوليد لكن اختصاصي عين هل بتحديده بتطوره اختصاصي العين وسائل العين وسائل ما عندنا اختصاصي اول شهدات يفعل يعمل شيء. ده ماذا؟ تده الداخل الصيب وود الشابي وود زعيم وود معيض داخل الصيب. العين عرضها تلو قال العين حقا. ولو كان شيء يستطيع القدر يسرغده العين. العين دي نبقى لان اخرها. نتعش نتخارج منها اللي بعتلم قال في الحديث نتكلم مع, مع الامة كلها لأنه في صحافي اسمه سالي ابن حنيب هذا ليس تولي نعدي داود أسهداء لا اقتصاص التاعين أريد من العلاق بتاني ما سيلوه بتاني لا اقتصاص سالي ابن قنيب هذا صحابي كان بيغتسر شاف فالبطن بتاع بتاعه البطن بتاعك وبالبطن كان جميل جدا أمن الله سبنا ففي صحابي تاني شافه هذا صحابي برده فحابي ده برده اقتصاص حين لو قال له عامر ابن ربيعه اللي ابتسل سهل بن علي جيلته كان يعني العايل نو صحابي برضه فحال منظر ولا كده ولو في ولا كده ولا تستطيع ان ذا تتاكل ان ترى طبخه تعب لكن لما شاف جلده قال ما رايت جلده مخضعه بكيفه كلمه عاد كده قال لها سلام طيب سال في قدك الدناع جلب نعمه يجيبوا شباب قال ما واقع فلقوا اولي وقعوا يا رب تكلم قال رجع سلام هنا قال لهم قال لهم مالكم تيمونه بي احد انت تقام واحد الداقم ما قال لهم ابو طري اولاد ذاك ابو الساسعين جيبوا لي البلد حكم على التعمين قال هل تيمونه بي احد قال يا الوالد ان هو تيم عامل ابن ربيعة لتخيل برانة اتهامه انه اداء وعينه ومش اللي انه عامل ابن ربيعة يكون متخصص يطبق الحين يعني تأكل سمن يعني لان كذا ترجع لان كمضوعيين لا لا لا أيه لا لا لا لا لا لا لا ولا, ولا حيث ينحلة نقشط الناس عين وكذا دهل هوش بتاعك دعاك نوبا صارفون هورا يعني مجل تقوم يضحب نحن صارفون نزال ودهل معاك للغاية دعاك وشغل فالله سعك هم من صارصونة بيجردين شباب عاصل هكوم شباب وخباب وخباب ذا تعليق عيادة من يوم لرسالة للأولاد المركز العالمي للاجر حقها في مركز العنقرية والعين مستحيئة تحتجين انت, أنت مستعمل وتمشيئة حيرة أول شيء يقولون بيارك السؤال عمل لكم بلوته فالله سعك هم من لدينا صارصونة انت ما تستطيع الشيء عن صارصونة وفي ذاقبين نحن المنقر عندنا منقر ما فيه حاجة اسفادة قال بده قال تديب ابنها سطر ما ما سطر ما جو جبت على سطر مش مستغرب دي كل اللي انا دي مش بقول لك هو سطر فاك انت عم تقول لي ضقت مطلب ابو مسلم بتاع العياده بتعمله انا تقول له يكون معايا هنا اذا انت ما كان شيء تروح رجوع عشان حاجه ف النبع السلام قال أنت تتهمون بي عدم قال مانتين عامل التربيع وبنوا التهم طريقة وراء استهمنا الثول قال له أنه أول ما شاهده قال ما في شكالي جيت هو لبعض فنبع السلام قال هذا قال لي وإيه ما اختصاصنا في الاتصال فجئ بعمل النبع السلام قال على ما يقتل أحدكم أخا على ما يقتل أحدكم أخا هلّا إذا رأى أحدكم من أخي ما يُعجبه أن يُبَدِيك؟ قال لهم أتكلم بس يبترونه عشان ده ما اختصاص قال لهم يا ناس الواحد ما يقتن أخاه بالعين لأنه العين يمكن أن يتبذلك لأنك لو كنت حاجة عجوةك في أخيك يجد عمّة الجبيلة واشّو جبيل أعبده زمعاً يقول ما أشاء الله عشان ما أطلبه إيه إنه أكبر إذا ما أطلبه ما أشاء الله يصدت والله أعبده بشكل فرح ويزول وشهد الكبر ممكن تطوب عن تليل عمى تكون السبب لهذا فانت تقول مع شبابه المساعدة وده كلام مهي مدد يعني اي زوال ممكن يطوب العين مش واحد يكون من قصص عين كلام ده هاي زوال مدعن ممكن يطوب كنون طوب العين عشان كده احنا ما سلم ورعوه الحلاج الى اي زاد مو عند ود الشعبين اذا ترغم عين الاجب فاعي ود الشعب الاجب عند الزنون ود شبك عين ذات قال له عثمان لما فحر منه انه لم يقول ما شاء الله تاوب قال من قرايه الاحوال بعد قال له امره بان يغتسل له قال يغتسل له فغسل وجهه يديه ومكان الاذار ورجليه المحلات قال لي عامل طبيعه او دع اللي يركب انت المقت ما سوقت دي زي حطته فما قلت ما شاء الله اغتسل اغتسل استر وشك وجنب حاجه على الحواله هو اجله وبعدين لما اتسل النبع السلام قال خوديو هذا الماء وصبوه على سارة من حديث شان القوية قبوها قوالح وقال يوم النبع السلام وضعت قبوها تنفل لناء قوال القوالح ده قوالح قوالح فو. وقدمت النبع ومن القيم قال ما نكمل تعليل يعني حكمه وما هي الحكمة منها نقفل لناء ما تجد لنك تعليل لهم النبع السلام قال وعنفل لناء بعدها طوالي قام كان ما لهش اي <تصفيق> كلام اول <تصفيق> شكل ما تكلم قال لي عنده حق اذا يعني إذا ست... <تصفيق> <تصفيق> لو قلتهم فاغتسل يعني لو تعمقت اذا استصرتهم اغتسل اذا تعمقت انك انت قلت فلان ده والله زي ما شفته وما شاء الله ما انت <تصفيق> قلت كده وما قلت ما شاء الله واذا جات حاجه من وقتها تقومك انت في الشارع انت عمقت تصعب الكلام وانت لا كده قمري ما, عايز. محتوصة. محتوصة عايز ولا عايز ولا عايز. ما انت ماكوس لازم ماكوس ساعتين ولا عادي ولا وانت قلت كويس في ماكوس عشان كنتك انت ولك اختل للتربه عشان يقدر كويس ده ده فده الجامليا اخصائي صحي ويعملك تشخيص مراتك فانا رويه ليه الشباب العاقل دول ايه انا فكرت لك ده كنت كده معروفين ده ما عملتك كمبيوتر وعملك تشخيص يا راجل اسمه يا بنت انا بيت مشيت عند ماري عندنا جوال في دماغك طيب اعمل لك كريم كانوا دي دول ترابين امريكا ايه مضبوط ايوه اثنين عقبالك قول لك لو بتاكل في غايه بقول لك انا جلسه لا احنا خش لي هنا يا جابتك مع 25 موظفين زي كده يديهم ب 20000 اختار الطاقه الصبعه ثاني والله صفر كم دروش ادور اشري التنش شوفوا لك طبعا دي رئيس مع بعد ما شويه بقول لك جاي جلسه خاصه هيكتبه عارفين عيد كبير فيكون على وراه كبير لو صغير بعدين تبقى تاجي جلسه خاصه طبعا دي ب 30 ولا ب 40 وفين انت الدراما واحد بالوكاله الصفات هنا ب 20 وصفات هنا بالغالي دخلت السوق يعني صفات تكرهه وتتعبك يعني انت شايف انك دخلت بالمهره بتاعتك الطاقات دينا كل الصفات رخيصه وهي اللي فيها الصفات الغاليه دخلت القرانه كبره وكبارين وصاروا احنا مستقبلين جرام عقل والخير وال광 وشنو هون وعطى قالك العوجي طب اميره قال لك تبعت لي جبت لك حاجات تكلم الصوره يعني انت قالها كثير ما انا على كل ده على كلام مش طريقي طبعا هو الخاص قال والدشاشه تعتبر الطريقه العركيه حركتها عشان انا يعني انا عشان على البيئه العربية من أفضل القروح وعدة القروح الصوفية في السودان ايوه وبعد ذلك يتبقى حولها الكثيرون طبعا من العطالة ما كتبين؟ العطالة ابن عين الان من أهل السودان جاء لأولامك كرامات كثيرة ايوه يتمتعوا بها شروع في القروح الصوفية وماذا كانت الكرامات القواصل من قرية قد الشابي ده لو هي عنوان انت بشي ليه بحدي مكاملين التي تبه 250 كيلو متن من مدينة ودمنة ده اتعالي وصف لبع المعادلين يجريدها اتعالي اتعالي اتعالي اي اتعالي اه التي يمتع تقريبه الى خلط من الزرداء ومعادلين والتشاكل اخذت طريقة على ابو الشيخ دفع الله وانا ما قالوا ابوكا نجو ابوكا لتعالي اتعالي والتشيخ ادريس دفع الله والتشيخ ادريسا أخذ منه الطريقة نعم الناس لنا نعقال هو الدريس فالدواء بتاعت مبتدع لأنه في الطريقة في الشريعة ما في حجس مع الطريقة في طريقة واحدة نجا ملينا مع السلام أمو والتشاق أخذها منه الدريس والدريس سهدها من بعثنا لأخذ الكورة ولا انشاء الجفاوة أخذ ملينا فضاء نحن بناء الطريقة مع السلام لا فيها وتشارعي لا فيها أحراقي لا فيها جين كلكي يترى إذن عاما لكل ما يسأل كتابة صوتنا تركوا بكم أمرين ما يتوسطكم بها لأن تضلوا بعدين أملاء كتابة الله وسولة أكتوري بعد المدى يحصل لكم ترامل ولكن في السجادة سر من أسرار العلاء ومن أسرار أحفاظ والدشاغين علاج العلم وسع الكلام تعامل يقول الشيء رثمان والدشاغين في حديثي للرواية العامة من هذه الجديدة نحن نستطيع أن نميز بين الشخص المصاب بالعلم وبين الشخص المسهول وكتاب سابق ده في السكنه الكان بعدين قال قال همكرمات والدشاقي والطرف دي كرام كن علي والدشاقي الهداتو والشيخ ابراهيم الجباشي اتكبرت على التسطه دي كلها وفائل وبعدين الشيخ ابراهيم الجباشي وقالوا بالحوار جلو مع خوان والدشاقي والجباشي الاثنين كانوا سوا وفريق موجودين موجودين وقدمت جنت قدتنا من احوال الجرود اللي وجيته منهم بتاعه ده وتدري مشنا ده ده طلب يجيب يجيب, يجيب واجلو يجيبوره بعدين احضرنا للمسيح وعند وصوله اللي يجلو للبحر هجم عليه التنساء واقتلع جنبه نطلع عليه وتنسح ده لبار العالم <تصفيق> قال الله أزعى قال راية العام فابتلع دلوق بعدين يا راية العام قال وعندما تابر بالقبور خاد الشيخ إلى البحر الشيخ لما دلوق مايب مشى البحر قال ونادا كل التماسيح يا ربي عالب أسمعهم لقدم تبتعضي من هذه المهلم تبكين تعالوا الهما يتماسيح ويبتعوا <تصفيق> <تصفيق> انت والله يميك وراء وركب تاعتين ايه يقول التمسيح انت ده وقت معهم بيها معاوية ده يبت بطاعت مرحب التمسيح انت اختبع كلها تجيب انت وامل بيها وتمتع باحد تتوب البيتان ومربيتان ومعرف عبور تعرف عشان تعرف ان الناس تتين وذات عاكرة من يدها وذات تبايل عام بريجا بس مباتل تتكلم على مطار العالم في النفط الشبكة عندها موكة ده وراء بالتمسيح جو الكلام ده العادسة انت شعبان وقمي تعالي! كان محران! والله سعيد! هو اسم تنتهي! بعدين قالوا بحر الجنة التماتيح ما عدد انساء الذي اختطف جنوه! دارمي! رأسه قبل! دبكونا الصرصون! طبع! والله سعيد! والله سعيد! والله سعيد! والله سعيد! على كله! وقال إلا عن خارج خارج يزد من هذا الشيخ مشا صباح تنها بكتبه الشيخ قابل جزا مرات يبعلي خارج قال لما خارج لدي هالكوبر الشيخ ما نقول لها بيها قال فضربوه بالسبحة اخوانا في سبحة إذا ضربوه لا ضربوه وقال إذا عبدوه سبحة دمو انت قلت في سبحة في <تصفيق> هذه السبحة قال فضربوه السبحة في مزانا بحاجة يا جون فالطريق بينك وسمعك ابن تحيره تحت جالنده جماعه مشاي و انتشر تحت داركم جبنانا راس او كانو بوجه الدين ودوسه تنروح عليه بينه للتي مشاري هاي تعالوا جاو رب المال الاسلام وان الله المستعان على طلب الحق